بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله في عام الف وثمانمائه واربعه واربعين الف كاتب فرنسي اسمه الكسندر دوما ر و ا ي ة من محض خياله اسماها ر و ا ي ة الفرسان ا ل ث ل ا ث ة هذه ا ل ر و ا ي ة الخيالية تسرد ق ص ة ث ل ا ث ة حراس ملكيين مدمني خمور قاموا ب م س ا ع د ة صديق رابع لهم ل إ ن ج ا ز م ه م ة لملك فرنسا لويس الثالث عشر المهم أ نشروا الفرنسيين ن هذه ا ل ق ص ة ا ل خ ي ا ل ي ة في أ ر ج ا ء الدنيا فجعلوا من ث ل ا ث ة فرنسيين مدمنين للخمور فرسانا أ س ط و ر ي ي ن هذا على الرغم من كونهم ثلاث ة شخصيات خ ي ا ل ي ة لم ت قبل د م شيئا فيه ط و ة الرواية حتى أحداث في نفسها قبل ذلك بنحو الف ومئتي ا عام خرج من صحراء العرب ثلاثة فرسان اتجهوا ن حقيقيين ا شمالا نحو بلاد الشام على ر أ س س ر ي ة ص غ ي ر ة م ك و ن ة من ثلاثه الاف مجاهد اسلامي ش ه ا الإمبراطوري الضخم ا ل م من 200 مقاتل ك و ن ألف ل ا س ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة انتصرت على قوات إ م ب ر ا ط و ر ي ة ب ي ز ن ط ة انتصارا لم تشهد ا ل أ ر ض مثله من قبل ولكن هذا الانتصار ا ل أ س ط و ر ي جاء بعد أ ن ضحى الفرسان المسلمين ا ل ث ل ا ث ة ب أ ر و ا ح ه م في ميدان ا ل م ع ر ك ة لا في سبيل ملك فرنسا بل في سبيل أ ن يصل هذا الدين إ ل ي و إ ل ل ي ك ه ؤ ا ء ا ل ف ر س ا الثلاثة ن هم ز ي د بن حارثة جعفر بن أ ب ي طالب وعبد الله بن ر و ا ح ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م هل تعرف س ي ر ة كل واحد منهم بل هل سمعت بهم من ا ل أ س س ا ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ي لا أ ل و م الفرنسيين على اختلاقهم ل أ ب ط ا ل وهميين لينشروا قصصهم في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ولكنني أ ل و م المسلمين ي الذين ضيعوا ي ي ن أبطالهم ا ل قصص ق ق ح ففي الوقت الذي نرى فيه فرنسا تدرس ق ص ة الفرسان الثلاثه في مدارسها وتصنع ل أ ط ف ا ل ه ا رسوما متحركه نجد أ ن أ ط ف ا ل المسلمين بل وشبابهم لا يعلمون شيئا عن تاريخهم هذه المأساة جعلت أطفالنا يحلمون أن يصبحوا مثل الرجل العنكبوت سبايدرمان الرجل الخارق سوبرمان أما بطل حقيقي مثل القعقاع جعلت يحلمون مثل بطل مثل التميمي عمر أن أو حقيقي الذي قتل ب ن ف س هل ا ف ي الأبيض ل ا ل ع م ل ا ق في م ع ر ك ة ان ل الرجل العنكبوت أ و سبايدر مان هو ب ا ل أ س ا س ش خ ص ي ة ي ه و د ي ة صممها منتجو ا ل ش خ ص ي ة اليهود لكي يحمي شوارع نيويورك حتى الممثل لهذه ا ل ش خ ص ي ة ينبغي عليه أ ن يكون يهوديا وهذا بالمناسبة ليس نقطة على اليهود بل نقطة لصالحهم، لاحترامهم، لوجودهم وثقافتهم لصالحهم لاحترامهم بالمناسبة بل ليس على نقطة نقطة هل يشاهد أ ط ف ا ل ك أ ف ل ا م الكرتون ل ل إ س ف ن ج ا س ب و ن ش بوب هل تعلم أ ن هناك عائلات أ م ر ي ك ي ة م ح ا ف ظ ة تمنع أ ط ف ا ل ه ا من مشاهدته لاتهامهم لهذا الكرتون ب أ ن ه يروج للمثليه ا ل ج ن س ي ة هل تعلم أ ن د و ل ة مثل أ و ك ر ا ن ي ا صدر بها حكم يمنع عرض هذا الكرتون على شاشاتها تخوفا ً على أ ط ف ا ل ه م ولكن ماذا عن أ ط ف ا ل المسلمين أ ل ا وجود لبطل مسلم واحد يقتدي به ا ل أ ط ف ا ل المسلمون ما هي أ ش ه ر شخصيات ع ر ب ي ة ت ا ر ي خ ي ة يعرفها أ ط ف ا ل ن ا إ ن ه ا بلا شك شخصيات السندباد علاء الدين و علي بابا هل تعلم أ ن هذه الشخصيات ليست ح ق ي ق ي ة ناهيك عن كونها ع ر ب ي ة أ ذ ك ر لي مؤلف هذه الشخصيات من هو مؤلف هو ك ت الجواب ب أ ف ليلة وليلة؟ ل ا لا ع ل ا ق ة له بالعرب أ و المسلمين ي هي البطولة التي يتعلمها ن أطفالنا من ما البطولة علاء ا ل د لا شيء كل شيء يريده يطلبه من ا ل م ص ب ح السحري ولكن ماذا صنع, لأمته؟ بل ماذا صنع لنفسه أ م ماذا ت ه بل ص ع ل ن ما يتعلمه من يتعلموا الأموال من الأربعين حرام من الأخلاق التي أطفالنا بابا؟ يصبحوا لصوصاً، بابا الأربعين التي سرقوها بالأساس من الناس، ليصبح هو اللصة الواحدة والأربعين، هي هو علي علي ليصبح لن أن سرق سوى أهذا ما تريد تعليمه لابنك وأنت تقص عليه هذه ما لابنك القصص؟ تريد وأنت تقص في هذا البرنامج سنحاول تغيير واقع التاريخ ا ل إ س ل ا م ي المزيف و إ ز ا ح ة الغبار عن قصص م ن س ي ة لعظماء أ ق ل ما يقال عنهم أ ن ه م ع م ا ل ق ة في التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي بمجمله بل هم ع م ا ل ق ة التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي فالغزو فقط التاريخي لا يحارب الواقع فقط وإنما يحارب الماضي الذي بني عليه الحاضر عليه بني و ن ظ ر ي ة الغز و التاريخي تتلخص ب أ ن يدمر الغزاه اسباب وجودنا أ ص ل ا على س ا ح ة التاريخ فيقومون أ و ل ا بالتشكيك والطعن برموز ا ل أ م ة ثم يقوم أ و ل ئ ك الخبثاء بتحويل أ ب ط ا ل ن ا إ ل ى ق ت ل ة مجرمين وعلمائنا إ ل ى أ ش خ ا ص مجانين و ب أ ح س ن ا ل أ ح و ا ل إ ل ى شطبهم من ذ ا ك ر ة التاريخ نهائيا ثم يقوم نفس الغزاه بتمجيد أ ب ط ا ل وهميين فيصبح ت ح و ل مثل ل قائد ا ا عظيم عمر ع بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مجرم ر الله إلى عنه ح بينما ي ت و نابليون ل مثل إلى الدراسية مجرم حرب يدرس فيصبح كتبنا قائد في عباس بن فرناس مخترع الطيران علما مجنونا ل م ح ا و ل ت ه الطيران بينما يمجد بها ا ل أ خ و ا ن رايت وعلى ف ك ر ة م ح ا و ل ة عباس بن فرناس للطيران نجحت وطار بها ولم يمت بعدها مباشره ة كما علمونا ا ي ا بالمدارس رامبو مثلا لا يكاد أحد من شبابنا لا、يعرفه. الشيء الغائب عن كثير من الشباب أن رامبو شخصية وهمية. لا وجود لها إلا في الخيال السينما الأمريكية خلقت شخصية رامبو بعد هزيمتها في فيتنام لرفع الروح المعنوية بعد خلقت لرفع كل الحق في ذلك من من وهمية ومعهم أحد وجود يعرفه كثير شخصية في شخصية في في أن عن بل هذا ما ينبغي لكل د و ل ة م ح ت ر م ة أ ن تقوم به ولكن الشيء الغير مقبول أ ن يتحول رامبو الخيالي لبطل لدى شباب المسلمين بينما بطل مسلم حقيقي يفوق بطولات رامبو يبقى تاريخه مجهولا مثلا هل تعرف البطولات التي لا تكاد تصدق ل أ ب ط ا ل مثل محمد بن م س ل م ة وهذا ب ا ل م ن ا س ب ة اسم لصحابي جليل كانت له عمليات ب ط و ل ي ة ج ب ا ر ة س ن أ ت ي على ذكرها بالبرنامج إ ن شاء الله مثال آ خ ر مثال آ خ ر للشباب ل ا ما ع ج ب ب ي ن ل ث ا ئ رايك ل ش و ع تشي غيفارا ي ما ر أ ببطل إ س ل ا م ي حقيقي اعترف غيفارا شخصيا حرب العصابات التي ابتكر هذا القائد الإسلامي العملاق هل سمعت عن أسطورة المغرب الإسلامي الأمير؟ تعلم سمعت عن حرب أسطورة بأنه منه هل محمد ابن عبد ابن وللمتيامين ب أ ف ل ا م ا ل م ه م ة المستحيله ة التي ي من نسج الخيال. هل سمعتم بالمهمة المستحيلة التي خ ي ا ل هل س م ع م بالمهمة ا ل س ت ح ل التي ة قامت بها كتائب ا ل ص ح ا ب ة ا ل ف د ا ئ ي ة باقتحام م د ي ن ة تستر الفارسيه ا ل ح ص ي ن ة وذلك ب ع م ل ي ة م س ت ح ي ل ة اخترقوها من تحت ا ل أ ر ض ومن تحت مياه ا ل أ ن ه ا ر ومن بين الشلالات الحقيقة التي يجب علينا أن ندركها يجب أن أننا ل ا ن ع ل م ش ي ئ ا عن ت ان ر ي خ ا و ذ ل ك لأسباب عدة م ن هناك ا أ غ ز ا ل ت ا ر ي خ ق ا م و ا بتزييف وتشويه ا ل ت ا ر ي خ ا ل إ س ل ا م ي ا ل ع ظ ي م ف م ث لان ت ه ن ا س م بطل ح ق ي ق قل ي م ا رأت ا ل أ ر ض م ث ل ه ك ا ل ب ط ل أحمد ا ن ف ض لان الذي س ن أ ت ي على ذ ك ر ه ف ي ه ذ ا ا ل ب ر ن ا م ج إ ن ش ا ء ا ل ل ه و ي ش ط ب ا س م ه ذ ا ا ل ب ط ل م ن ذ ا ك ر ة ب ط و ل ا ت ن ا ليوضع م ك ا ن ه اسم خ ر ا ف ي مثل ا ل س ن د ب ا د أ و ع ل ى الدين أ و حتى ع ل ى بابا فلا يبقى لنا بذلك في تاريخنا الممتد إ ل ا ق ا د ة مجرمين أ و علماء مجانين أو أ ب ط او ل ه م لم ي ي ي ن ص ب ح و ابطالا أ إلا بمصابيح سحرية أ و بسط ب طائرة و ه ذ إذا ا لا لك يبقى كنت م س ل بطلا إلا أن تشد الرحال إلى الصحراء القاحلة م ا وأردت أو أن أن تشد تصبح غ ي ا الكهوف المظلمة ه ب علك تجد مصباح علاء الدين الذي من خلاله ومن خلاله فقط يمكن لك أ ن تصبح بطلا ومسلما في آ ن واحد وبعد أ ن يزرع فيك الغزاه هذا الشعور ف إ ن مفهوم ا ل ق د و ة يسقط من عينيك من دون أ ن تشعر أ ن ت بذلك فينعدم كيان شبابنا وتسود فيهم روح الانكسار ولا يبقى لهم في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ا أ ن يكونوا تبعا ل أ و ل ئ ك الغزاه وعندها وبكل س ه و ل ة نسقط أ ن ا و أ ن ت كالثمار العفنه ولكن هذا الوقت قد ولى وبغير رجعه وسنقوم نحن ب ك ت ا ب ة تاريخنا ب أ ي د ي ن ا بعد أ ن ننفض الغبار عن قصص أ ب ط ا ل عظماء في أ م ة ا ل إ س ل ا م غيروا مجرى سأتشرف ت ت ب ب م ا ع كونوا م للقناة على ل ا ي ت تصلكم حلقات ي لكي و ب ب ل ا ر ا م ج أ ل بأول أ و س ت ش ر في أكثر بقراءة مقترحاتكم والسفساراتكم بعد كل ك بقراءة بعد تابعوا حلقة الحلقة القادمة مع ل نبدأ بصبر أ غ و الموعد ر ا ع ظ ا المئة مع حكاية العظيم ا ء ل مع أ ل ل من ا ظ م المئة م ا كونوا ا ء ل في ع السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته